ا س ل ا م عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين حدثنا يحيى عن مالك عن زيد بن ا س ل م عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رضي الله عنه ان ل ل ه ع ه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان ف إ ذ ا ارتفعت فارقها ثم إ ذ ا استوت قارنها ف إ ذ ا زالت فارقها ف إ ذ ا دنت للغروب قارنها ف إ ذ ا غربت فارقها ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ا ل ص ل ا ة في تلك الساعات وحدثني عن مالك عن هشام بن ع ر و ة عن أ ب ي ه أ ن ه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إ ذ ا بدا حاجب الشمس ف أ خ ر ا ل ص ل ا ة حتى تبرز و إ ذ ا غاب حاجب الشمس ف أ خ ر ا ل ص ل ا ة حتى تغيب وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن قال دخلنا على أ ن س بن مالك رضي الله عنه بعد الظهر فقام يصلي العصر فلما فرغ من صلاته ذكرنا تعجيل ا ل ص ل ا ة أ و ذكرها فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك ص ل ا ة المنافقين تلك صلاه المنافقين تلك صلاه المنافقين يجلس أ ح د ه م حتى إ ذ ا ص ف ر ت الشمس وكانت بين قرن الشيطان أ و على قرن الشيطان قام فنقر أ ر ب ع ا لا يذكر الله فيها إ ل ا قليلا وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى أ ح د ك م فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها وحدثني رسول عن عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن بن بن عن عن عنه أن أبي هريرة رضي عليه الأعرج مالك وسلم الله الله الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ا ل ص ل ا ة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن ا ل ص ل ا ة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عمر ن بن عبد ع الله رضي الله عنهما أ ن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها ف إ ن الشيطان يطلع قرناه مع طلوع الشمس ويغربان مع غروبها وكان يضرب الناس على تلك الصلاه ة وحدَّثني عن مالك عن مالك ش ا السائب خطاب الله المنكذر الصلاة العصر المؤلِّف الله تعالى باب النهي الصلاة بعد الصبح ب بن بن يضرب بعد بعد عن عمر عنه عن وبعد العصر أنه يقول يزيد رضي في رأى رحمه يعني في أ و ق ا ت النهي سبق الحديث عنها تقدم الحديث حتى في شرح هذا الكتاب ق د م ا ل ح د ي ث عن ا ل ص ل ا ة في أ و ق ا ت النهي و ان اوقات النهي خ م س ة من طلوع الصبح إ ل ى طلوع الشمس و من طلوعها حتى ترتفع و حين يقوم قائم ا ل ظ ه ي ر ة حتى تزول و من ص ل ا ة العصر حتى تتضيف الشمس للغروب و منه حتى تغرب ف ي خ م س ة اوقات و بعضهم يجعلها س ت ة بعضهم يجعلها س ت ة ا ل أ و ل من طلوع الصبح إ ل ى ص ل ا ة الصبح و الثاني من ص ل ا ة الصبح إ ل ى طلوع الشمس ثم بقيه ا ل س ت ة يفصل ما قبل ص ل ا ة الصبح و ما ب ع د ه و ما بعد ص ل ا ة الصبح إ ل ى أ ن تطلع الشمس مفصول عن من طلوع الشمس إ ل ى ا رتفاعها وسبب الفصل لماذا ل ا ن ق و ل من طلوع الصبح إ ل ى ا رتفاع الشمس هذا واحد بدل ما ه و ث ل ا ا ث ة و ث ن ي ن نصير و ا ح ح د ي ن ي ق و م ق ا ئ م ا ل ظ ا ه ر ح ت ى ت ز و ل واحد ث ل ا ث ن ي ن وثالث ا ل من ص ل ا ة العصر إ لماذا ى الغرب ل لانه ق و ل ثلاثنين ل يمكن ت رجل ا ع نعم نعم بابا م خ ف ف م و س ع و ب ض ه ا مضيق وبعضها ينهى فيه عن ا ل ص ل ا ة فقط وبعضها ينهى عن ا ل ص ل ا ة وعن قبر ا ل أ م و ا ت فلوقات ث ل ا ث ة المضيقه ا ل أ م ر أ ش د لماذا فصل ما قبل ص ل ا ة الصبح ع ما بعدها ما قبل ص ل ا ة الصبح أ خ ف مما بعدها بدليل أ ن ه تؤدى فيه ا ل ر ا ت ب ة تؤدى فيه الراتبه وما بعد ص ل ا ة الصبح وبعد صلاه العصر تقضى فيه ا ل ر ا ت ب ة أ ق ر النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام من قضى ر ا ت ب ة الصبح بعده و قضى ر ا ت ب ة الظهر بعد ص ل ا ة العصر في الوقتين الموسعين أ م ا ا ل أ و ق ا ت ا ل ث ل ا ث ة ا ل م ض ي ق ة ا ل و ا ر د ة في حديث ع ق ب ة بن عامر عند مسلم ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه و سلم ينهانا أ ن نصلي بهن و أ ن ن ق ب ر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغه حتى ترتبط وحين يقوم قائم ا ل ظ ا ه ر ه حتى تزول وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تقف هذه ثلاث ساعات وليس المراد بالساعات الساعات ا ل ف ل ك ي ة ا ل م و ج و د ة ا ل آ ن كل س ا ع ة ستين د ق ي ق ة لا ا ل س ا ع ة جزء من الوقت جزء من الوقت يقارب ربع س ا ع ة في كل من المواضع الثلاثه وهذه ا ل أ و ق ا ت ا ل أ م ر فيها أ ش د حتى قال بعض أ ه ل العلم أ ن النهي عن ا ل ص ل ا ة في الوقتين الموسعين إ ن م ا هو من باب نهي الوسائل لئلا يستمر ا ل إ ن س ا ن و يسترسل يصلي حتى ي أ ت ي الوقت المضيق الذي من أ ج ل ه نهي عن ا ل ص ل ا ة في الوقت الموسع فالاوقات مثل ما ذكرنا خ م س ة هذا ي س أ ل هل ما يفعله المسلمون من خير للنبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام مثل اجورهم نعم هو الذي دلهم هو خير عن عبد الله الصنابح ن س ب ة إ ل ى صنابح باطن مراد كذا قال جمهور ا ل ر و ا ة عمالك عم ن عبد الله الصنابح و قال ط ا ئ ف ة منهم عن أ ب ي عبد الله عن ابي عبد الله الصنابح باداه الكونيه قال ابن عبد البر و هو الصواب, ابن عبد الصواب يعني عن ابي عبد الله الصنابح و اسمه عبد الرحمن بن ح س ي ل ة كذا قال تبعا لنقل الترمذي عن البخاري أ ن مالكا وهم في قوله عبد الله و إ ن م ا هو أ ب و عبد الله واسمه عبد الرحمن ت ا ب ع قال في ا ل إ ص ا ب ة وظاهره أ ن عبد الله ا ل ص ن ا ب ح لا وجود له ظاهر هذا أ ن عبد الله ا ل ص ن ا ب ح لا وجود له وفيه نظر فقد قال يحيى اجمعين عبد الله ا ل ص ن ا ب ح روى عنه المدني و ن يشبه أ ن له صحبه ف ت و ه ا ل مالك مع قول يحيى ابن معين لا حظ له ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تطلع الشمس ومعها قرن الشيطان يقول الباجي ذهب الداوود إ ل ى أ ن له ق ر ن على ا ل ح ق ي ق ة يطلع مع الشمس وقد روي أ ن ه ا تطلع بين قرني الشيطان ولا يمتنع ان يخلق الله تعالى شيطانا تطلع الشمس بين قرنيه و ت غ ر ب ف القرن حقيقي ويحتمل أ ن يريد بقوله ومعها قرن الشيطان قرنه ما يستعين به على إ ض ل اضلال ل الناس على ما يستعين به إ الناس ولذلك يسجد للشمس حينئذ الكفار قرن الشيطان ق ل الخطاب معناه م ق ا ر ن ة الشيطان لها عند دنوها للطلوع والغروب قرن الشيطان يعني م ق ا ر ن ة الشيطان بدليل إ ذ ا دنت ا ل غ ر و ب قارنها ف إ ذ ا غربت فارقها إ ذ ا استوت قارنها إ ذ ا زالت فارقها فقرنها م ق ا ر ن ة الشيطان لها نعم قرن الشيطان مقارنته لطلوع الشمس بدليل ا ل م ف ا ر ق ة ف ا ل م ف ا ر ق ة يقابلها ا ل م ق ا ر ن ة هذا كلام الخطابي اوقات النهي الكلام فيها طويل جدا و هل المنهي عن الصلوات كلها أ و عن النوافل أ و لا يستثنى من ذلك إ ل ا ف ر ي ض ة الوقت فلا يوجد قضاء الفوائد و هل النهي على التحريم و على ا ل ك ر ا ه ة او هل هو باق أ و منسوخ قال داود ابن حزم النهي عن ا ل ص ل ا ة في هذه ا ل أ و ق ا ت منسوخ منسوخ صلي ما تشاء على قول ا ل ظ ا ه ر ي ة ع ا م ة ا ل ل ع ل م على انه محكم ويختلفون في حكمه هل و على التحريم على ا ل ك ر ا ه ة ويختلفون فيما يتناوله من الصلوات ولا شك أ ن الفريضه لا تدخل الفرائض لا تدخل سواء كانت مؤداه ا م ق ض ي ة أ م ا ب ا ل ن س ب ة للنوافل فالنوافل منها المطلق ومنها المقيد بسبب م ن ه اما ا ل ط ل ق و م ن ه المطلق ق ي د بسبب أما م ا ل ف ع ا م ة أ ه ل العلم على كراهه النفل المطلق في هذه ا ل أ و ق ا ت و أ م ا المقيد ب ا ل أ س ب ا ب فالجمهور على أ ن ه ا لا تفعل في هذه ا ل أ و ق ا ت الحنفية و ا ل م ا ا ل ك ي ة و ح ن ا ب ل ة لا يفعل شيء من هذه الصلوات النوافل حتى ما له سبب في هذه ا ل أ و ق ا ت والشافعيه يستثنون ما له سبب ف ي ق و ل ن يفعل في هذه ا ل أ و ق ا ت ما له سبب دون ما لا سبب له وحدثني عن مالك بن انتهينا من الباب نجمل ا ل أ ق و ا ل في ذوات ا ل أ س ب ا ب ل أ ن ه ا هي ا ل م ش ك ل ة وسبقا رددناها مرارا ً في مناسبات كثيره وفي كتب ك ث ي ر ة ومنها هذا الكتاب تحدثنا عنها سابقا في هذا, في هذا الكتاب ا وأحاديث ي الأمر ان يصلي كلامك نعم يوم ا ل ج م ع ة هذا ل خ ا ص هذا خاص ب ج ا ع ة الكلام في ا ل ج م ع ة يقول حدثني عن مالك عن ش ا م ن ع ر و ة عن أ ب ي ه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مروي عن ابن عمر خبر أ ر س ل ه مالك و أ خ ر ج ه البخاري موصولا في الصحيحين قال حدثني ابن عمر رضي الله عنهما أ ن ه قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول إ ذ ا ب د أ بدون همز ب د أ ظهر بدون همز حاجب الشمس ف أ خ ر ا ل ص ل ا ة حتى تبرز حاجب الشمس نقل الباجي عن العتب قرن الشمس أ ع ل ا ه ا و حواجبها نواحيها قال أ ب و الوليد له من الباجي نعم و الذي عندنا أ ن حاجب الشمس هو اول ما يبدو منها أ و ل ما يبدو منها و هو اعلاها نهى عن فعل ا ل ص ل ا ة وقت طلوع الشمس و وقت غروبها منذ يبرز حاجب الشمس إ ل ى أ ن ي ط ل ع جميعها و منذ يغيب بعض الشمس إ ل ى أ ن يغيب جميعها هذا ما يتناوله هذا الحديث ويتناول حديث الصنابح النهي عن ا ل ص ل ا ة عند طلوع الشمس حتى ترتفع و لا تسمى مرتبعه حتى تتكامل و ينتشر شعاعها و يزيد على مقدار جرمها و هو الوقت الذي تستباح فيه ا ل ن ا ف ل ة و كذلك في حديث ع ق ب ة بن عامر ا ل ج ه ج ع ج جاء في تحديده قيد رمح قيد ر م و يتراوح بين عشر دقائق إ ل ى ربع س ا ع ة حسب طول النهار و قصره إ ذ ا ب د أ حاجب الشمس ف أ خ ر ا ل ص ل ا ة حتى تبرز تصير ت ب ا ر ز ة ت ر ت ب ع وتنتشر و إ ذ ا غاب حاجب الشمس ف أ خ ر ا ل ص ل ا ة حتى تغيب زاد ا ل ب خ ا ر ف إ ن ه ا تطلع بين ق ر ن ا ل شيطان و فيه إ ش ا ر ة إ ل ى ع ل ة النهي عن ا ل ص ل ا ة في الوقتين خلافا لمن قال ان النهي ت ع ب د لا يعقل معناه و ح د ذ ن ي عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن ع ق و ب المدني قال دخلنا على أ ن س بن مالك بعد الظهر في مسلم عن العلاء قال دخلنا قال في مسلم عن العلاء قال دخلنا, قال العلاء قال دخلنا على أ ن س بن مالك في داره ب ا ل ب ص ر ة منذ ان صرف من الظهر و داره بجنب المسجد فلما دخلنا عليه قال أ ص ل ي ت م العصر قلنا له إ ن م ا انصرفنا ا ل س ا ع ة من الظهر فقام و صلى العصر دخلنا على أ ن س بن مالك بعد الظهر فقام يصلي العصر الامراء يؤخرون الصلوات عن أ و ق ا ت ه ا فيؤخرون الظهر إ ل ى آ خ ر وقتها فهم دخلوا على أ ن س في داره فلما دخلوا بعد انصرافهم و صلاه الظهر بعد ذلك دخل وقت العصر فقال أ ص ل ي ت م العصر الان انصرفنا ا من صلاه الظهر فالاحتمال أ ن ه م أ خ ر و ا ص ل ا ة الظهر مع ا ل ع م ر ا ء على ا ل ع ا د ة ثم دخلوا على أ ن س ا ل مالك فقام انس يصلي العصر في أ و ل وقته يصلي العصر في أ و ل وقتها فقام يصلي العصر يعني في أ و ل وقتها فلما فرغ من ص ل ا ة ذكرنا تعجيل ا ل ص ل ا ة أ و ذكرها فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم تلك ص ل ا ة المنافق ل أ ن ه من لازم ت أ خ ي ر ص ل ا ة الظهر إ ل ى آ خ ر وقتها انهم ي ؤ خ ر و ا ص ل ا ة العصر إ ل ى آ خ ر وقتها نعم تلك صلاه المنافق اي الصلاه المؤخره تلك صلاه المنافقين تلك صلاه المنافقين تلك صلاه المنافقين, تلك صلاة المنافقين. المنافق يستثقل الصلاه يدخل الوقت يقول بعده يدخل الوقت ما ضى من الوقت كذا بعدين ما ضى من الوقت كذا بعدين اذا قرب نهايه الوقت、قام. كسلان و إ ذ ا قاموا الى ا ل ص ل ا ة قاموا كساله يراءون الناس ولا يذكرون الله إ ل ا قليلا و لا يمكن بعد ما عنده أ ح د يذكر و لا يمكن ما يصلي يراءون الناس ولا يذكرون الله إ ل ا قليلا بخلاف من ينشط يسمع ا ل أ ذ ا ن يقوم يترك ما بيده و يقوم الى ا ل ص ل ا ة هذا على النقيض من حال المنافق إ ذ ا يفزع النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الصلاه تلك ص ل ا ة المنافقين تلك ص ل ا ة المنافقين كررها ثلاثا لمزيد التنفير من ت أ خ ي ر ا ل ص ل ا ة إ ل ى آ خ ر وقتها فضلا م أ ن تؤخر عن وقتها يجلس أ ح د ه م يعني غير م ب ا ل م ب ا ل ص ل ا ة حتى إ ذ ا اصفرت الشمس الان يمكن ب ت أ خ ي ر ا ل ص ل ا ة اثنان يؤخران الصلاه معا ي خ ر و ن ا ل ص ل ا ة معا هذا يؤجر وهذا يؤجر نعم لماذا مثلا هم في رحله و ح ض ر ت ص ل ا ة العشاء احدهما يقول نؤخر العشاء لانه ا ل س ن ة والاخر يؤخرها استثقالا يشبه المنافقين في استثقالها فهذا ماجور و كل على نيتهم تجدون الناس يتفاوتون يتفاوتون في نظراتهم إ ل ى ا ل أ م و ر يعني مثلا طلعوا ل ل ر ح ل ة أ و ب ا س ت ر ا ح ة ل ي ل ة ا ل ج م ع ة قام أ ح د ه م مبكر لماذا يا فلان ا ل ل ي ل ة ل ي ل ة ا ل ج م ع ة و هم يقولون اجلس ا ل ل ي ل ة ل ي ل ة ا ل ج م ع ة نعم ا ل ح ج ة و ا ح د ة لكن المقاصد م خ ت ل ف ة المقاصد م خ ت ل ف ة وهما بعد اذان العشاء اثنان كلاهما يريد ا ل ت أ خ ي ر لكن هذا يريد ت أ خ ي ر طلبا ل ل س ن ة وهذا يريد ا ل ت أ خ ي ر استثقالا له ل كما يفعل المنافق في ص ل ا ة ا ل ع ص ر ن س أ ل الله ا ل ع ا ف ي ة يجلس أ ح د غير مبالح حتى إ ذ ا ص ف ر ت الشمس و كانت بين قرني جانبي ر أ س الشيطان قرني بالتثنيه او قال على قرن شك ب ا ل إ ف ر ا د الشيطان قام فنقر أ ر ب ع ا لا يذكر الله فيها إ ل ا قليلا نقر و جاء النهي عن م ش ا ب ه ة الحيوان في ا ل ص ل ا ة ومن ذلك نقر كنقر الغراب مثل هذا هل يظن به أ ن ه يحسن صلاته ل يقول بعدين بعدين نعم وجه شبه و إ ن كان من بعد بعض الناس ذكر له مشوار و ا ل ص ل ا ة قريب ا ل إ ق ا م ة تقول له صل و بعدين رحل مشوارك و لا ل قدام هذا كثير و غالبا الذي يقول قدام تفوت في ا ل ص ل ا ة هذا في الغالب هذا مجرد نعم قدام مر هذا مالقا ما, ما ك ف طيب على طول مر مسجده على الجانب الايسر و ب ي أ خ ذ دور على قدام و هكذا إ ل ى أ ن تفوت في ا ل ص ل ا ة فالمطلوب أ ن يبادر ا ل إ ن س ا ن إ ل ى ا ل ص ل ا ة قبل كل شيء حتى إ ذ ا فرغ منها يتجه إ ل ى ما يريده من أ م و ر الدنيا والدنيا ملحوقه عاليه اين فائده يا ش ا ب فالمجرب أ ن ه إ ذ ا قال ا ل ص ل ا ة أ م ا م ك لا تموت ا ل ص ل ا ة نعم إ ذ ا كانوا م ج م و ع ة وليسوا مطالبين ب ا ل ص ل ا ة في مسجد ي ق و ل و ن قدام علشان ي ح ص ل و ن أ م ر يفوت أ و ل أ ن ا ل ص ل ا ة ت أ خ ي ر ه ا أ ف ض ل هذا لا باس به لكن هم مطالبون ب ا ل ج م ا ع ة في المسجد و يقول قدام قدام بعد ذلك تموت الصلاة فعل ى ا ل إ ن س ا ن ان يختم لهذه نعم هو أ ن تعرف ت انه يسرع دخلت خلت وش اللي يفوتك ما تدرك ا ل ت ص ب ي ح ا ت ولا تدرك ولا و ا ح د ة إيه مثل هذا قد يوجد لكن مثل هذا لا ينبغي ان يم الناس لا لا ما تقطع ا ل ص ل ا ة يعني ما أ د ر ك ت ه ص ل لكن أ علق تبي تدرك تسبيحها تدرك شيء الفاتح ا ليفوتك ل منها انت في حكم ا ل مسبوق يسقط عنك الباقي لكن ما تدخل أ ن ت على ب ي ن ا مع مثل هذا إ ذ ا أ خ ل بالصلاه خ ل ل ا ب ح ي و لا يطمئن في صلاته ا ل ب ت ل صلاه باطله ل أ ن الطمانينه ا ل ص ل ا ة ركن نعم اي قرن يعني يراد به الجنس يعني الاثنين مثل لا يصلي أ ح د ك م في الثوب الواحد ليس على عاتقه ي منه شيء ا ل ر و ا ي ا ل أ خ ر ى ليس على عاتقيه منه شيء شي. يراد بالواحد الجنس فيشمل الاثنين وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرك بدون أ ل ف ف على هذا تكون لا ن ا ه ي ة و الروايه ا ل أ خ ر ى لا يتحرى ب ا ل أ ل ف تكون ن ا ف ي ة أ و هي ناهيه و ب ق ي ة ا ل إ ش ب ا ع إ ش ب ا ع ا ل ف ت ح ة لا يتحرى مثل من يتقي و يصبر هذا إ ش ب ا ع لا ت ح ر ى أ ح د ك م فيصلي فيصلي منصوب ب أ ن ا ل م ض م ر ة بعد فاء ا ل س ب ب ي ة المسبوقه بالنهي ص ل ي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها قال الباجي يحتمل ذلك وجهين ص ل ي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها يحتمل ذلك وجهين ا ل أ و ل أ ن ي ر د المنع من ا ل ن ا ف ل ة في ذلك الوقت والثاني المنع من ت أ خ ي ر الفرض إ ل ى ذلك الوقت لا يتحرى احد من فصلي يؤخر الصبح إ ل ى قرب طلوع الشمس ويؤخر العصر إ ل ى قرب غروبها هذا احتمال والاحتمال الثاني أ ن ه لا يتحرى ذلك الوقت الذي تطع ل فيه الشمس وتغرب بين قرن الشيطان ف ي ش ر ع في ا ل ن ا ف ل ة في هذا الوقت هذا وقت ناهي ترون بعض الطوائف ا ل م ب ت د ع ة في الحرمين يتحرونها و يصلون وقت الطلوع وقت ا ل ب ز و ر و يصلون أ ي ض ا وقت ا ل ق ت و ق و لا شك ان هذا من مخالفه و هم عرفوا ل م خ ا ل ف ة ا ل س ن ة لكن يشكل على كثير من الناس التقويم التقويم وقت الاشراق كذا يقوم يصلي خلاص وقت الاشراق لا يدري الوقت الاشراق الذي هو ا ل ب ز و ر فيحتاج إ ل ى وقت بعده ترتفع فيه الشمس يعني ربع, ساعة. يعني ربع س ا ع ة يعني ر ب ع ساعة كثير من الناس ينظر إ ل ى الساعات ف إ ذ ا ر أ ى الشروق كذا ينتظر ب ا ل د ق ي ق ة ثم يقوم س ل ه هذا بزوغ الشمس وهو الذي في التقويم بزوغ الشمس فيحتاج إ ل ى وقت حتى ترتفع الشمس نعم اكثر قائم ا ل ظ ا ه ر ة يحتاج لا سيما في الصيف يزيد إلى ربع أ وثلاث ساعه قائمه ظ ا ي ر ه نعم, نعم. الصرار هذا وقت ض ر و ر ة يسميها للعلم ض ر و ر ة نعم. نعم وقت ض ر و ر ة لا تصلى في عصر ضروره يعني ليس بوقت الله وقت اختيار نعم هو قبيل الغيوب وحدثني عن مالك ل ن ك م ل يا اخوان علشان نشوف ان كان بقي وقت ذوات ا ل أ س ب ا ب ونحيل على ما سبق وننتهي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 في أ و ق ا ت النهي لحديث من أ د ر ك من الصبح ر ك ع ة قبل أ ن تطلع الشمس فقد أ د ر ك الصبح و من أ د ر ك من العصر ركعه قبل أ ن تغرب الشمس فقد أ د ر ك العصر و أ م ا الفوائد فقال مالك رحمه الله يجوز فعلها في وقت في وقت النهي و به قال الشافع و قال أ ب و ح ن ي ف ة لا يجوز حتى عند أ ب ي ح ن ي ف ة كما تقدم、ده. أ ن ه إ ذ ا طلعت عليه الشمس و في ص ل ا ة الصبح تبطل ا ل ص ل ا ة ينتظر حتى ي خ ر وقت النهي هذا تقدم شر وقال أ ب و ح ن ي ف ة لا يجوز ذلك في وقت نحي نهي عن ا ل ص ل ا ة فيه والدليل على جواز ذلك قوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من نام عن ص ل ا ة أ و نسيها فليصليها إ ذ ا ذكرها ف إ ن الله تعالى يقول أ ق م ا ل ص ل ا ة لذكري وهذا العام وفي جميع ا ل أ و ق ا ت ذكره الباجي وقد صح عن أ ب ي بكره وكعب بن ع ج ر ة منع ص ل ا ة ا ل ف ر ض في هذه ا ل أ و ق ا ت يعني ك أ ن الحنفي استندوا إ ل ى قول هذين الصحابيين ص ل ا ة ا ل ج ن ا ز ة لا تمنع في وقت موسع يعني لا تمنع بعد ص ل ا ة الصبح ولا بعد ص ل ا ة العصر لكن إ ذ ا ضاق الوقت فلا. فلا فلا لحديث عقبه بن ع ا م ل ثلاثه صعود كان ل ر س و ل صلى الله عليه و سلم انهانا ان نصلي فيهن و أ ن نقبر فيهن م و ت ا ن حتى قال ج م من ا ل ا م م ان المراد بقبر ا ل ج ن ا ز ة قبر الموتان هنا هي ص ل ا ة ا ل ج ن ا ز ة نعم المراد به ص ل ا ة ا ل ج ن ا ز ة سجود ا ل ت ل ا و ة كل ن على مذهبه في كونه ص ل ا ة او ليس ب ص ل ا ة على ما تقدم تقريره والله ما بعد الصلاه ا شاهدت ل أ ن وقت موسع أ ق و ل وقت موسع و ا ل ج ن ا ز ة ما نص عليها إ ل ا في الاوقات ا ل م ض ي ق ه الثلاثه ة ي ارفع ارفع ص و ت ك ث ر ما أ س م ع اللي هو أ ب و بكر وهو كعب بن عجره هذا قول لكن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ق ر من قضى النافله بعد ص ل ا ة الصمت فكيف ب ا ل ف ر ي ض ة مع قوله عصام من نام عن ص ل ا ة أ و نسيها ب ل ي ص ل ي ه ا ا ذ ك ر من أ د ر ك من الصبح ركعه يعني طلعت الشمس قبل أ ن تطلع الشمس طلعته في ه ذ ا ا ل ص ل ا ة هذا وقت نهي النصوص الصحيحه الصريحه تدل على أ ن الفرائض لا تدخل في النهي ويبقى أ ن النهي في النوافل فقط والنوافل لا تخلو إ م ا أ ن تكون ذات سبب أ و م ط ل ق ة و كله ا ل ل حكم تقدم أ ن الشمس س ي أ ت ي هنا بعد ح د ي ث حديثا عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أ ن عمر بن الخطاب كان يقول لا تحروا أ ص ل ه ا لا تتحروا فحذفت احدى التائين اي لا تقصدوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها ف إ ن الشيطان يطلع قرناه ا مع طلوع الشمس و يغربان مع غروبها جانب ر أ س ه قد يقول قائل الشمس في أ ي سماء نعم دون السماء ولا داخل ن عندك م ع علم ل ا دليل ولا مش دليلك على هذا ا ل شيء ما جعل القمر فيهن نورا مش على كل حال المساله خلافيه بين ه م منهم من يقول انها في السماء الرابعه نعم من ا ل العلم من يقول انها في السماء الرابعه و المرجح عند اهل الشر انها في الفلك الرابع و الافلاك غير السماوات يعني اهل اله يرون الافلاك هي السماوات نعم و عند علماء الشر ان الشمس في الفلك الرابع و السماوات السابقه غير ا ل أ ف ل ا ك خلافا ل أ ه ل ا ل ه ي ئ ة كما قال الحفظ بن حجر ف ت ح الباري و ذلك أ ن الشياطين قد منعوا من دخول السماء تطلع بين قرن الشيطان الشيطان ممنوع من دخول السماء نعم ليتك ق هذا ي م ج ب ان ن م ا ذ ها ه ي ه ز ي ن و كان عمر رضي الله عنه يضرب الناس على تلك ا ل ص ل ا ة عمر رضي الله عنه يضرب الناس على تلك ا ل ص ل ا ة يعني ا ل ص ل ا ة بعد طلع الشمس مع طلع الشمس و مع غروبها فيريد ا ل ص ل ا ة التي يتحرى بها طلع الشمس و غروبها و عمر رضي الله عنه من أ ش د الناس في تطبيق ا ل س ن ة معه ا ل د ر ة يضرب بها كل مخالف نعم ل أ ن ه يستطيع التغيير باليد يستطيع تغيير ه ل م ن ك ر باليد والله المستعان ما قال الناس أ ح ر ا ر وحقوق المدري إ ي ش نعم لا لا, ما لا الناس ليسوا بحقوق كلهم عبيد لله لا بد أ ن ينقادوا ل أ م ر الله و أ م ر رسوله لا بد أ ن يؤطروا على الحق قلنا ه م أ ح ر ا ر م ع ن ا نظير نضيع الدين و الدنيا اذا كنا أ ح ر ا ر ما معنى ا ل ح ر ي ة نعم ليسوا ع ب ي د لمخلوق إ ن م ا هم عبيد لله خلقوا لعبادته و إ ل ا لماذا ش ر ع ة الحدود ولماذا اضجعلت ا ل ج ن ة والنار ا ل ل ه مستمس ع يقول ابن عباس كنت أ ض ر ب الناس مع عمر على الركعتين بعد العصر فمكنت ا أ ض ر ب الناس نعم يعني ب ق و ة السلطان لا بتصرفه هو نعم لكن ه م مع السلطان يضربهم و إ ل ا فليس ل أ ف ر ا د الناس ان يضربوا غيرهم على كل حال هو ب ق و ة السلطان و معه يضرب الناس ك أ ن عمر أ ذ ن له في ذلك ابن عباس ابن عباس نعم يقول حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن ا ل س ا ئ ب بن يزيد أ ن ه ر أ ى عمرا خطابا يضرب المنكدر بن محمد بن منكدر القرشي التيمي في ا ل ص ل ا ة بعد العصر ل أ ن ه لا ي س و ق الاجتهاد في مثل هذا لما صح عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا إ ن كان المنكدر بعد من اهل الاجتهاد فلا ي س و ق الاجتهاد مع النص أ م ا إ ذ ا لم يكن من اهل الاجتهاد ن س أ ل ه ث ا ن ي ة نعم فالاجتهاد لا يسوغ مع النص ر و ا عبد الرزاق عن زيد بن خالد أ ن عمر راه و و خليفه راكع بعد العصر فضربه فذكر الحديث فيه فقال عمر يا زيد لولا لو اني أ خ ش ى أ ن يتخذها الناس سلما ً إ ل ى ا ل ص ل ا ة حتى الليل لم أ ض ر ب فيهما يعني لم أ ض ر ب في الوقت الموسع لكن أ خ ش ى أ ن الناس يسترسلون فيصلون إ ل ى الوقت المضيق و روى عنه تاميم الداري نحو ذلك و لذا ذهب بعض اهل العلم منهم بن عبد البر و بن رجب و جمع إ ل ى أ ن النهي عن ا ل ص ل ا ة في الوقتين الموسعين من باب نهي الوسائل للمقاصد لما يخشى أ ن يسترسل الناس في ا ل ص ل ا ة إ ل ى أ ن ي أ ت ي الوقت المضيق و لذا ا ل أ م ر فيهما أ خ ف الامر فيهما أخف. فيه اخف يعني ذوات ا ل أ س ب ا ب تفعل في الوقتين الموسعين و أ م ا ب ا ل ن س ب ة ل ل ث ل ا ث ة اوغرات المضيقه فلا يفعل فيها شيء من النوافل حتى ما له سبب حتى ما له سبب و هذه ا ل م س أ ل ة سبق ب س ط ه ا في المناسبات وفي هذا الكتاب وعرفنا ما بين النصوص ومن قال من أ ه ل النبي كذا وما بينها من تعارف من عموم وخصوص وجهه ورجحنا في وقتها عمر يضربهم لقوته في, في الحق لا ما يلزم ما يلزم منهم, منهم المجتهد الذي يرى أ ن ه ي س و ق ذلك ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ ق ر من ي ق ض ي ا ل ر ا ت ب ة و ص ل بعد العصر و استمر على ذلك نعم و لذا يؤثر عن بعض ا ل ص ح ا ب ة أ ن ه م يصلون بعد العصر ل أ ن النبي صلى الله عليه و سلم قضى ر ا ت ب ة الظهر و استمر عليه و مثل ما ذكرنا أ ن الوقتين الموسعين أ م ر ه م ا أ خ ف بخلاف ا ل أ و ق ا ت ا ل ث ل ا ث ة المضيقه ة م ن م تابع تابع تابع لما س أ ل ه الترمذي قال ل أ ب و عبد الله استصحب ا هذا الحد توهم ي م ا ل ك و نجم السنن من أ ج ل كلام البخاري ما يمنع ان يكون اثنين توهم توهيم، ي كلام ا ل ح ج ر و ا ل إ ص ا ب ة مستند وكلام البخاري لانه م س ت د كلام البخاري يقول ك ل وجود له اسئله متكرره عن الجمع في مثل هذه ا ل أ ي ا م اسئله كثيره حل ولا شك أ ن المطر الذي يكون سببا ً في ا ل م ش ق ة اللاحقه بالمصلين و الوحل الشديد و الريح الشديده ا ل ب ا ر د ة كل هذه مبررات و أ س ب ا ب للجمع عند اهل العلم و الحرج منفي عن هذه ا ل أ م ة مع أ ن ا ل أ ص ل أ ن كل ص ل ا ة ت ص ل في وقتها و أ ن ا ل ص ل ا ة في ا ل أ ص ل لا تجوز و لا تصح قبل وقتها و لا بعدها الا قضاء بعده قضاء ً لا باس للعذر و بعضهم يرى انه اذا اخراها عن وقتها لغير عذر انه لا يقضي لا يكفي فيها القضاء المقصود ان الاصل في الصلوات التوقيت ان كل صلاه للمقيم الصلاه في وقتها لكن اذا وجد الحرج فالحرج منفي عن هذه الامه و جاء في حديث ابن عباس في صحيح مسلم لما جمع النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام بين الظهرين صلى و العشاءين ص ل ا ثمانيه و سبعا قال أ ر ا د أ ل ا يحرج أ م ت ه ت ل على أ ن الحرج موجود في هذا ا ل ج ا م ب الجو في هذه ا ل أ ي ا م جو طيب جدا ليس فيه برد ليس فيه برد و الوحل لا يوجد وحل بعضكم أ د ر ك الشوارع قبل ا ل إ س ف ل ت و ا ل إ ن ا ر ة قد يكون بعضكم أ د ر ك ذلك ما يمشي ا ل إ ن س ا ن خ م س ة أ م ت ا ر أ و ع ش ر ة إ ل ا وقد وقع على الارض مرتين أ و ثلاث لما كان الطين وينزل عليه من الجدران كتل من الطين نعم لكن ا ل آ ن الخروج في مثل هذه ا ل أ ي ا م م ت ع ة شو بعض ا ل أ خ و ا ن يجمع ثم يذهب إ ل ى م ح ل ه دكانه شغله أ و يطلب رحله او ا س ت ر ا ح ة مع م ج م و ع ة من الشباب استرسل بعض الاخوان حتى وصل إ ل ى حد لا يقبله أ ح د ت ص ل واحد قال نزل المطر فصليت في, في البيت و ت لا ب س معك أ ص ل إ ذ ا وجدت ا ل م ش ق ة ص ل ا ت في الرحال م ش ر و ع قالوا جمعت والله اخي ماله مبرر تجمع ا في البيت قال ل و قصرت طبعا ما بك ل شي ء التساهل يولد مثل هذه ا ل أ م و ر ت س ا ه ل يولد مثل هذه ا ل أ م و ر ولا بد أ ن يستمر العذر إ ل ى إ ق ا م ة ا ل ص ل ا ة ا ل ث ا ن ي ة يعني لو نزل المطر في اثناء ص ل ا ة المغرب ثم توقف قبل إ ق ا م ة ا ل ث ا ن ي ة عند أ ه ل العلم ما ق ا م السبب ولما سلمنا من ص ل ا ة المغرب ما فيه الا المطر اللي نازل في ا ل أ ر ض يعني ما في شيء ينزل من السماء و على كل حال من ا ج ت ه د و جمع و ر أ ى ان هذا كافي ص ل ا ة إ ن شاء الله ص ح ي ح ة لكن يبقى أ ن التساهل في هذا ا ل أ م ر ليس ب ش ي طيب ن تجد بعض الناس في بعض ا ل أ ب و ا ب من أ ش د الناس و في بعضها يتسامح و يتساهل تساهل غير مرضي على كل حال النظر إ ل ى المتوسط لا ينظر الى الم... المتشدد ولا ينظر إ ل ى المتساهل متوسط الناس المسألة ديننا وله الحمد وسط نعم نتكلم الهواء البارد اذا وجد مع المطر ولو خفيف أ و إ ذ ا كانت ريح ب ا ر د ة شديده ة مبرر لكن أنا كثير من الشباب اللي وجمعوا الشباب يطبعون كثير تسارحوا ر لكن الذين ن ع يشوفون ا ل س ي ل على ا ل ن ف ط وعلى الشعبان و... هذا موجود يا اخوان نعم موجود موجود عند الشباب ما أ د ر ي ح ق ي ق ة لا, لا. جمعوا ليرتاحوا من ا ل ص ل ا ة هذه م ش ك ل ة يا اخوان ك ن ت ث ا ق ل ا ل ص ل ا ة إ ل ى هذا الحد ونكرر أ ن الدين والله الحمد لله ليس في م ش ق ة وليس في آ ث ا ر ولا أ غ ل ا ل ولا يكلف ما لا يطاق لكن يبقى ان التساهل الذي يستشف منه أ ن ا ل إ ن س ا ن يريد أ ن يرتاح من هذه الصلاه هذه م ش ك ل ة يقول أ ن ا لا أ ر ى الجمع في مثل هذه ا ل أ ي ا م فهل يجوز لي م ف ا ر ق ة الجماعه ام الخلاف شر الخلاف شر في فاضل ومفضول تفعل المفضول الجائز كما فعل ابن مسعود مع عثمان رضي الله عنه لكن الخلاف شر في جائز وغير جائز لا يا خ ي لا أ ب د لا ترتكب م ح ظ و ر على شان تدخل خلاف ل ش لا لا يعرف انك رائف ا ل م س أ ل ه و انك لا ت ت ا ب ع و لا ت س أ ل نعم على كل حال إ ذ ا كان يشق على بعض المامومين يسوع الجميل لا يلزم من الشق على الجميل أ ن ا أقول مازلت ما أ ق و ل و أ ك ر ر أ ن الدين ولله الحمد ليس فيه ما يشتمل على مشقه ا ل م ش ق ة منفيه والحرج منفي ف إ ذ ا وجد ا ل م ش ق ة وكل إ ن س ا ن يقدر ذلك من نفسه وكل انسان يقدر ذلك من نفسه, ذلك من نفسه واذا وجدت ا ل م ش ق ة على بعض ا ل م أ م و م ي ن وجد المبرر لا ي ز أن يكون جميع ا ل م أ م و م ي ن ا ل ر خ ص ة إ ذ ا نزلت عمت وما في شك أ ن ا ل أ ح ي ا ء تختلف من حي إ ل ى حي يختلف المطر في الرياض نعم ت ص ل علينا بعض الجهات يعني سيئ الرياض يقول ذا شمال غارك من ا ل ا حبسنا المطر لا نستطيع أ ن نقدم ولا نقلق مثل هؤلاء مشقه حاصل يصلي في البيت في وقت لا يوجد مبرر الجنه ص ل ي في البيت ه و من ا ل ج م هذا يقول يقسم ايمان ث ل ا ث ة والله وتالله وبالله منذ سمعت حديث من قال لا إ ل ه إ ل ا الله و ح د و لا شريك له ا ن م ل ك و ل و الحمد م ئ ة م ر ة إ ل ى اخره و طبقته والا الا, إلا و قد حصل في الا و قد حصل في شيء, في شيء عجيب والله إ ن ي لمن أ ث ق ل خلق الله نوم يقسم أ ن ه من أ ث ق ل خلق الله نوم و لكن بعد هذا الحديث تغير حاله و أ ص ب ح يستيقظ م ب ا ش ر ة ل ل ص ل ا ة ثم ب د أ ت انشر هذا الخبر عبر رسائل الجوال لعل ى الفائده ت ه م نعم المقصود أ ن ه استفاد من هذا ولا شك أ ن هذا حديث صحيح الصحيحين وغيرهما والاثار م ر ت ب ة عليه والوعد الموعود به محقق مؤكد لا إ ش ك ا ل ك هذا الحديث صحيح والوعد ممن لا يخلف الميعاد ا ل م س أ ل ة إ ذ ا كانت احتمال يعني مجرد احتمال وهذه و ج ه ة نظر شيء أ م ا إ ذ ا كان لا مبرر ل ج م ع البته فالذي يخرج من المسجد هو ا ل أ ص ل ولا يجوز له ان يتابع نعم إ ذ ا صارت و ج ه ة نظر يعني ل أ ن ا ل م س أ ل ة تكون إما, أمر اما مقطوع بوجود السبب أ و مقطوع بانتفاء السبب نعم إ ذ ا قطع بوجود السبب لا ينبغي ل أ ح د أ ن يتخلف عن الجمع هذا هو السمس و إ ذ ا قطع بانتفاء السبب لا يجوز ل أ ح د أ ن يوافق من يجمع و إ ذ ا كانت ا ل م س أ ل ة احتمال ف ا ل م س أ ل ه حسب غ ل ب ة الظن على غ ل ب ة الظن يعني إ ذ ا كان يغلب على ظني ان السبب قائم يجمع و يبقى أ ن ه بين هذين المقامين مقامات على كل حال إ ذ ا وجد المشقه و لبعض ا ل ج م ا ع ة س ا خ ر ل أ ن ا ل ر خ ص ة إ ذ ا نزلت ع م ت نحن نعم يصلي العشاء طيب ه م ما صلى المغرب يدخل معهم و ص ل ي يصلي لكن إ ذ ا قام إ ل ى ا ل ر ا ب ع ة ينوي الانفراد و يجلس ف إ ن سلم و لحق ا بهم في الركعه ا ل ر ا ب ع ة و ادركهم و أ ك م ل عليها ب ق ي ة صلاته صح له ذلك ش ر ع و إ ن انتظرهم حتى يسلم و سلم معهم لا ب أ س إ ذ ا اقيمت ج م ا ع ة و خ ر ى اذا اقيمت جماعه ا خ ر جان اسم ت خ ل و ا م ما صلى والمغرب صل ي معهم ي جد رابع نعم. نعم لا شك ان شك المطر ن ع م ة من نعم الله جل وعلا ن ع م ة ف ت ه ن ئ ة المسلم بما يسره والدعاء ان يكون سقيا ر ح م ة مثل ما جاء في ه ا ل ا د ع ي ا ل م ا ث و ر ة كل م ا دام م ن ف ر د م ن ف ر د ص ل ي في وقتها الجمع من أ ج ل م ش ق ة الخروج إ ل ى المسجد ويعرف أ ن ه مجمع أ و ل فيما ولن تقام ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة م ر ة أ خ ر ى نعم, نعم. فالمبرر الجم ما هو م و ج و نعم ويبقى الاشتراف هذا مع أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في ل ي ل ة مزدلفه وجمع تقديم ماذا صنع بين الصلتين ا يضعون لحاله يقول ذكر المقصر ايش علق الاحد وشرح ه البغا عند قول به يطلع قرار الشيطان قال الحجم طن ايش جماعته و حزبه فهل هذا هو المراد فهل ه ذ اشار الجهة أ النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام إ ل ى ج ه ة المشرق لما طلب منه أ و لما دعا لبعض الجهات ثم أ ش ا ر إ ل ى ج ه ة المشرق و قال إ ن ه حيث يطلع قرن الشيطان بعض حيث ربيعه لنبارك مضر الجهات لنا نجدنا حيث في أ ش ا ر إ ل ى ا ل ج ه ة وقال حيث ي ط ل ع قرر الشيطان ويختلفون في المراد بنجد و ا ل أ ك ث ر على أ ن المراد بها نجد العراق ومنها أ ك ث ر الفتن من تلك الجهات من أ ر ض المشرق أ ك ث ر الفتن ا ق ن و ت ا ل ن ا ز ل ة في ص ل ا ة ا ل ج م ع ة ص ل ا ة ا ل ج م ع ة ف ر ي ض ة من الفرائض واهل العلم يقولون إ ذ ا نزلت المسلمين ن ا ز ل ة فيقنط في الفرائض و م ق ت ض ى أ ن ا ل ج م ع ة منها لكن ليس فيها دليل يخصها بخلاف الصلوات الخمس ففيها كلها ما يدل على ذلك فلو ترك ا ل ق ن ا ة في ص ل ا ة ا ل ج م ع ة أو ل ا م ق ت ض ى كلامها للعلم يتناول ا ل ج م ع ة نعم بعض ا ل خ ا ن في م س أ ل ة فعل ذوات ا ل أ س ب ا ب في أ و ق ا ت النهي ولها علاقه أو هي من مسائل ا ل أ ب و ا ب ا ل أ خ ي ر ة و أ ح ل ن ا على ما ذكرناه سابقا في هذه ا ل م س أ ل ه في هذا الكتاب وفي غيره وبعضهم يرى ان هذه هذا وقتها وهذه مناسبتها نعم النهي عن الصلاه في الاوقات الخمسه كله اعيد الكلام فيها بشيء من التفصيل وهذه مناسبتها وهذا وقتها وانا كررتها مرارا وفي مناسبات وفي كتب وفي فتكرارها أ ك ث ر من هذا في شيء من الملل لكن لا يمنع أ ن نشير إ ل ى أ ط ر ا ف ا ل م س أ ل ة اولا أ و ق ا ت النهي كما هو معروف خ م س ة من طلوع الصبح إ ل ى طلوع الشمس وهذا وقت موسع ومن طلوعها حتى ترتفع وحين يقوم قائم ا ل ظ ه ي ر ة حتى تزول الشمس ومن ص ل ا ة العصر حتى تتضيف الشمس للغروب ومن ذلك لا أ ن تغضب وقتان موسعان وثلاثه مضيق بعد طلوع الصبح لا ط ل ع ع الشمس ولا موسع تصلى فيه ر ا ت ب ة الصبح أ د ا ء ً وقضاء ً قبل ا ل ص ل ا ة وبعدها ق د أ ق ر النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من قضى ر ا ت ب ة الصبح بعدها وبعد ص ل ا ة العصر قضى النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ر ا ت ب ة الظهر وبعض السلف كان يقتدي به فيصلي في هذا الوقت يفعله بعض ا ل ص ح ا ب ة ف ا ل أ م ر في هذين الوقتين الموسعين أ م ر فيه شيء من التوسعه فيرى بعض أ ه ل العلم كابن عبد ا ل ب ر و ب ا ل رجب و غيرهما أ ن النهي عن ا ل ص ل ا ة في هذين الوقتين الموسعين لئلا يسترسل ا ل يصلي فيصلي في الوقت المضيق فالنهي عن ا ل ص ل ا ة في هذين الوقتين لا لذاتهما فيكون من باب نهي الوسائل ل ل م ق ا ص د ويبقى أ ن النهي الشديد في ا ل أ و ق ا ت ا ل ث ل ا ث ة ا ل م ض ي ق ة التي وردت في حديث عقبه بن عامر ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أ ن نصلي فيهن ونقبر أ ن فيهن موتا ن ف ا ل أ م ر في ا ل أ و ق ا ت ا ل ث ل ا ث ة أ م ر أ ش د أ ش د إ ذ ا عرفنا هذا ف ا ل أ ئ م ة ا ل ث ل ا ث ة أ ب و ح ن ي ف ة و مالك و أ ح م د لا يرون فعل شيء من النوافل في هذه ا ل أ و ق ا ت ا ل خ م س ة حتى ما له سبب حتى ما له سبب و هذه ا ل ع ب ا ر ة ع ب ا ر ة الحنابله و عندهم إ ذ ا عبر و ا بحتى فهناك خلاف متوسط لا ي ن س ر الخلاف القوي ولا الضعيف حتى ما له سبب لثبوت النهي ا ل ش ا ف ع ي ة أ و ل ا أ م يتفقون على أ ن النوافل ا ل م ط ل ق ة م م ن و ع ة في هذه ا ل أ و ق ا ت ا ل خ م س ة ذوات ا ل أ س ب ا ب التي هي محل الخلاف على اما ل ث ل ا ث على أ ن ه ا لا تفعل يعني قل مثلا قل هذا الكلام في ت ح ي ة المسجد وفي ركعتي الاحرام عند من يقول بهما ركعتي الوضوء ركعتي ا ل ا س ت خ ا ر ة ركعتي الطواف حتى ما له سبب هذا قول الائمه ا ل ث ل ا ث ة وترجم ا ل إ م ا م البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب الطواف بعد الصبح وبعد العصر وورد أ في ذلك ح د ي ث النهي عن ا ل ص ل ا ة في الوقتين فدل على أ ن ه لا يرى الطواف ل أ ن الطواف يقتضي س ج ع ا ل ص ل ا ة و ا ل ص ل ا ة جاء النهي عنها في هذين الوقتين و أ و ر د فعل عمر رضي الله عنه حينما طاف بعد الصبح و صلى الركعتين بذي طواف و مراده بذلك أ ن عمر أ خ ر الركعتين حتى يخرج وقت النهي والشارح اورد حديث جابر رضي الله عنه في المسند ما كنا نطوف مع النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بعد الصبح ولا بعد العصر وكان ا ل إ م ا م البخاري رحمه الله تعالى بذلك يضعف حديث يا بني عبد ا ل م ن ا ف لا تمنع أ ح د طاف بهذا البيت وصلى ي ت س ا د شاء من ليل أ و نهار يضعف يضعف ح د ي ث بما ذ ك ر في الباب وعرفنا أ ن ا ل ش ا ف ع ي ة يجيزون فعل ي ذوات ا ل أ س ب ا ب في أ و ق ا ت النهي ولا يفرقون بين موسع ومضيق وبه يقول شيخ ا ل إ س ل ا م ابن ت ي م ي ة رحمه الله تعالى و ا ل أ و ل هو قول الجمهور أ ن ه لا يفعل شيء من النوافل حتى ما له سبب و ا ل ش ا ف ع ي ة يستحبون فعل ذوات ا ل أ س ب ا ب في أ و ق ا ت النهي و ي ر ج ع و ا قولهم شيخ ا ل إ س ل ا م ابن ت ي م ي ة وكثير يفتي من من الآن يعرض ا ل م س أ ل ة على أ ن ه ا من أ ي س ر المسائل واسهلها حديث النهي وحديث حتى قال بعضهم لا تدخل المسجد في هذه الاوقات وقال بعضهم إ ذ ا دخلت المسجد لا تجلس تستمر و ا ق ف وهذا الكلام يا اخوان ما خرج من فراغ من الذي نهاك عن ا ل ص ل ا ة في هذه ا ل أ و ق ا ت و اجتهاد ولا استنباط نصوص صحيحه ص ر ي ح ه والناس لا سيما بعد أ ن ثاروا على التقليد قبل ربع قرن أ و أ ك ث ر صاروا يتلذذون ب ا ل م خ ا ل ف ة في مثل هذه المسائل وقد ع ه د ا ل ن ا س يصرفون عن ا ل ص ل ا ة يصرفون عن ا ل ص ل ا ة في هذه الاوقات حتى لو صف واحد أ د ا ر و ه ا ع ل ق ب ل ه لا نقول م س أ ل ة يعني فيها شيء من الشده والتقليد أ ث ر ه ظاهر في مثل هذه التصرفات لكن ماذا عن عمر الذي كان يضرب عليها يضرب من يصلي في هذه الاوقات يعني ر أ ي ت شخص يعني فقيه نعم لا يتعدى المذهب وله ابن قد يكون في مقاييسنا أ ف ق ه منه دكتور في الفقه لما كبر الابن أ د ا ر ه ابوه ف ا ل م س أ ل ه لا شك ان مثل هذا التصرف في ه تقليد لعمر رضي الله عنه ح ن ن م ا كان يضرب ا ل ص ل ا ة في هذه ا ل أ و ق ا ت أ ن ا لا أ ر ي د من طالب العلم أ ن تكون تصرفات وردود أ ف ع ا ل ث ر ن ا على التقليد ان التقليد بجميع صوره و أ ش ك ا ل ه م ث ا ل ع ه يوم صحيح بعضهم يقول ممن تحرر على التقليد هل تحفظون في هذه ا ل م س أ ل ة شيء قال واحد من الحاضرين أ ح ف ظ قول ا ل إ م ا م الشعر قال دعنا من التقليد دعنا من التقليد قال أ ح ف ظ قول ا ل إ م ا م الشعر الجميل قال اترك التقليد قال الثاني أ ن ا أ ح ف ظ قول فلان و لعله يقصد الشيخ ا ل م ي ل قال د ع و ا هذا هذا مو تقليد هذا تقليد كثير من ا ل أ خ و ا ن وفقهم الله نعم العلماء الذين عرفوا بالعمل بالدليل نعم تقليدهم تميل اليه النفس ل أ ن عملهم في ا ل أ ص ل و في الغالب تبعا للدليل كثير من ا ل أ خ و ا ن إ ذ ا قيل له هذا قول ا ل إ م ا م احمد قال لا الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي يقول كذا الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي على ع ي ن و ر ي ا س شغل الباني على امر راس ولا يصدر في الغالب إ ل ا عن أ ث ر ر ح م ة الله عليه لكن ي ب ق ى هذا امام وهذا امام أ ق ل ا ل أ ح و ا ل اجعل امام في صدر امام وانظر في ا ل م س أ ل ة و تجردا لكن النفوس م ش ر ب ة بحب التغيير مشربة بحب ا ل ت غ يعني ي ي ر الذي أ ل ف ه الناس أ ي شيء يغيره هذا تنساق ل ه النفوس و ا ل إ ن س ا ن مطالب بالعمل بما يدين الله به ويجب أ ن يكون ع م ل موافق لما جاء عن الله وعن رسوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فننظر إ ل ى ا ل م س أ ل ة بتجرد فالذين منعوا وهم الجمهور حجتهم احاديث النهي وهي ص ح ي ح ة و ص ر ي ح ة في ا ل ب ا والذين أ ج ا ز و ا استدلوا ب أ د ل ة خ ا ص ة في هذه ا ل م س أ ل ة إ ذ ا دخل أ ح د ك م المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ونجعل ت ح ي ة المسجد عنوان لذوات ا ل أ س ب ا ب عنوان لذوات ا ل أ س ب ا ب طيب الجمهور هل خفي عليهم مثل هذا الحديث خفي على مالك وابي ح ن ي ف ة و أ ح م د و أ ت ب ا ع ه م إ ذ ا دخل أ ح د ك م المسجد فلا يجلس حتى يصلي ر ك ع ت ه ن ما خفي خليل اذن كيف ي ق و ل إ ذ ا دخلت المسجد بعد ص ل ا ة الصبح وبعد ص ل ا ة العصر اجلس لا تصلي كيف يقولون مثل هذا الكلام و النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام يقول إ ذ ا دخل أ ح د ك م المسجد فلا يجلس حتى يصلي ر ك ع ت ه ن ق و ل عندهم أ ص ل نقول من؟, من الذي منعك و الذي أ م ر ك لم تتبع هوى فقالوا أ ح ا د ي ث ذوات ا ل أ س ر ا ق و يمثلها ت ح ي ة المسجد ع ا م ة في ا ل أ و ق ا ت و أ ح ا د ي ث النهي ا ل خ ا ص ة عامه في ا ل أ و ق ا ت إ ذ ا دخل أ ح د ك م المسجد عامه يحتمل أ ن يكون دخوله بالليل يحتمل أ ن يكون الضحى الظهر العصر المغرب إ ذ ا دخل عموما لا يجلس فعندهم أ ن أ ح ا د ي ث ذ و ا ا ل أ س ب ا ب ع ا م ة و أ ح ا د ي ث النهي خ ا ص ة نعم إ ذ ا نظرنا إ ل ى ا ل أ و ق ا ت فكلامهم م ت ج كلامهم صحيح طيب الشافعي ماذا يقولون يقول نعم هي و إ ن كانت ع ا م ة في ا ل أ و ق ا ت إ ل ا أ ن ه ا خ ا ص ة بهذه الصلوات فيقولون ان حديث النهي ع ا م ة في جمع الصلوات و احد ي ذوات ا ل أ س ب ا ب خ ا ص ة بهذه الصلوات و الخاص مقدم على العام الدعوه م ت ك ا ف ئ ة الدعوه م ت ك ا ف ئ ة و كلامهم كلهم صحيح ح د ي ث النهي ع ا م ة في الصلوات و خ ا ص ة في ا ل أ و ق ا ت والعكس في أ ح د ذوات ا ل أ ص ل ا ف عموم وخصوص وجهي وهذا من اشكل ا من أ ع ظ م المسائل اشكالا إ ذ ا جاء العموم وخصوص وجهي ثم صعب الترجيح حينئذ نحتاج إ ل ى مرجح خارجي نرجح به قول الجمهور أ و قول الشافعي الجمهور يرجحون ب أ ن الحظر مقدم على ا ل إ ب ا ح ي كل هذه ا ل عبادات يتقرب بها الى الله جل وعلا و ا ل أ ص ل فيها التوقيف الاصل فيها التوقيف فاذا نهينا عنها لم يكن إ ت ي ا ن ن ا بها على مراد الله جل وعلا كيف نتقرب بصلاه قد نهينا عنها الحظر مقدم على ا ل إ ب ا ح ة وهذا يقول به الشافعي أ ي ض ا طيب الشافعي مرجحكم قالوا مرجحنا و أ ي ض ا يوافقهم عليه غيرهم مرجحهم أ ن العموم المحفوظ أ ق و ى من العموم الذي دخله الخصوص و الذي دخل عموم أ ح ا د ي ث النهي من المخصصات أ ك ث ر مما دخل عموم ذوات ا ل أ س ب ا ب و يزداد العموم ضعفا ً ب ك ث ر ة المخصصات و يدعون أ ن عموم ذوات ا ل أ س ب ا ب محفوظ و أ م ا عموم أ ح ا د ي ث النهي فمخصوص مخصوص بالفرائض نعم أ د ا ء وقضاء مخصوص بشيء ب ر ا ت ب ة الصبح قضاء والنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قضى ر ا ت ب ة العصر بعدها مخصوص ب ص ل ا ة ا ل ج ن ا ز ة وهي ص ل ا ة مخصوص ب أ م و ر ك ث ي ر ة فعمومه أ ض ع ف من عموم ذوات ا ل أ س ر ه وبهذا ي ر ج ح ه وتبقى ا ل م س أ ل ة م ش ك ل ة تبقى ا ل م س أ ل ة ما ن حلت لكن ا ل إ ن س ا ن لا بد أ ن يرجح قوله لا بد أ ن يرجح قوله ليعمل به إ ذ ا استغلق عليه ا ل أ م ر و استوت من كل وجه يتوقف يتوقف هذه حجج الفريقين و هذه دعواهم و نظرهم إ ل ى هذه الحجج و النصوص لكن الذي يظهر أ ن ا ل أ و ق ا ت ا ل م و س ع الامر فيها أ خ ف فلا مانع ان تصلى ذوات ا ل أ س ب ا ب في أ و ق ا ت م و س ع ة أ م ا ا ل أ و ق ا ت ا ل م ض ي ق ة التي جاء فيها أ ك ث ر مما جاء في غيرها و غير نهي فيها عن ا ل ص ل ا ة و عن غير ا ل ص ل ا ة لا شك أ ن ه ن ه ي فيها أ ق و ى من النهي عن ا ل ص ل ا ة في الوقتين الموسعين فالذي يظهر لي أ ن في الوقتين الموسعين ا ل أ م ر فيه سعه يعني لو صلى ا ل إ ن س ا ن ت ح ي ة المسلم بعد ص ل ا ة الصبح أ و بعد ص ل ا ة العصر لا باس لكن في ا ل أ و ق ا ت ا ل ث ل ا ث ة المضيقه فلا باس ل ا ن جاء فيها من التشديد ما لم يرد في وقتين موسعين و المخصصات التي جاءت أ ك ث ر ه ا في ا ل أ و ق ا ت الموسعه يقولون القضاء يحكي ا ل أ د ا ء القضاء يحكي الاداء و ا ل أ د ا ء فعله في البيت أ ف ض ل إ ذ ن قضاؤها في البيت افضل لكن يبقى أ ن من جلس إ ل ى أ ن تنتشر الشمس و أ ر ا د أ ن يصلي ركعتين قبل انصراف على الحديث المختلف فيه هل يصلي صلي ركعتين قبل قضاء ر ا ت ب ة الصبح أ و ي ب د أ بقضاء ر ا ت ب ة الصبح ثم يصلي ركعتين على كل حال ا ل أ م ر في وقتين موسعين واسع يعني من من جلس لا أ ش ك ا ل فيه إ ن شاء الله تعالى و من صلى على حسب ما يترجح له لا ينكر عليه أ م ا الاوقات ا ل ث ل ا ث ة المضيقه حين يطلقها لنا الشيطان وحين يقوم قائمين ب ي ا ه ر ه سجر جهنم مساله الامر الثاني أ ن ه ا أ و ق ا ت ي س ي ر ة يعني ما, ما تكلف الانسان ش ي ء لو تشاغل بغيرها ما إلا من لا بد من, من مرجح خارجي عندك من بدل دينه فاقتلوه من بدل دينه فاقتلوه من من صيغ العموم يشمل الذكور و ا ل إ ن ا ث الرجال و النساء نعم و ح د ي ث النهي عن قتل النساء و الذريه خاص بالنساء إ ل ا أ ن ه عام في المرتدات و ا ل أ ص ل ي ا ت نعم من بدل دينه فقتله و عام في الرجال و النساء خاص بالمرتدين النهي عن قتل النساء نعم خاص بالنساء لكنه عام في المرتدات و ا ل أ ص ل ي ا ت عموم خصوص وجه ه الجمهور على أ ن ا ل م ر ت د ة تقتل كالرجل طيب النهي عن قتل النساء يقول هذا عمومه مخصوص دخله مخصصات ا ل م ر أ ة إ ذ ا زنت وينه حسنه ترجم ا ل م ر أ ة إ ذ ا قتلت تقتل إ ذ ا ماذا عن النهي عن قتل النساء هذا خاص ب ا ل أ ص ل ي ا ت ل أ ن عموم النهي عن قتل النساء مخصوص غير محفوح بينما عموم من بدل الذينهم فقتلوه محفوظ فهذا المرجح الخارجي الذي يجعل القول ا ل ج م ه و ر ان ا ل م ر أ ة إ ذ ا ارتدت تقتل كالرجل م س أ ل ة ا ل أ م ر و النهي إ ذ ا تعارض ايهما أ ق و ى إ ذ ا أ م ر ت ك م ب أ م ر ف أ ت و ا منهم و ا س ت ط ع ت و إ ذ ا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه يدل على أ ن النهي أ ق و ى من ا ل أ م ر ا تعارض أ م ر نهي فالنهي أ ق و ى من ا ل أ م ر نعم نعم شيخ ا ل إ س ل ا م رحمه الله تعالى يرى العكس يرى العكس ان م خ ا ل ف ة ا ل أ م ر أ ع ظ م من م خ ا ل ف ة النهي و يستدل ب أ ن م ع ص ي ة آ د م م خ ا ل ف ة نهي و م ع ص ي ة إ ب ل ي س م خ ا ل ف ة أ م ر نهي آ د م أ ن أ ك ل من ا ل ش ج ر ة ف أ ك ل و امر إ ب ل ي س بالسجود فلم يزل لكن يبقى أ ن ه ا مثل هذا الكلام ليس على إ ط ل ا ق ح ب ت ه ليس على إ ط ل ا ق ه بل ينظر إ ل ى ذات ا ل م أ م و ر و ذات ا ل م ن ي عنه أ ي ه م ا أ ق و ى ينظر إ ل ى ق و ة كل فرد فرد نعم ا ل آ ن و أ ن ت خارج ا ل ص ل ا ة م أ م و ر إ ل ى أ ن تخرج ا ل ص ل ا ة حيث و نادى بها و في طريقك إ ل ى المسجد شباب يلعبون كوره تقول لهم صلوا ما ي س ت ج ي ب و ا تقول والله ما ن ب ط ل من البيت لئلا ارى المنكر الذي لا أ س ت ط ي ع تغييره نعم لكن لو كان في طريقك إ ل ى المسجد بغي و عندها ظالم لا يجيزك ت ذ ب المسجد إ ل ا إ ذ ا وقعت عليها نقول صل ّ في البيت فرق بين أ م ر وامر وبين نهي و نهي ينظر إ ل ى كل أ م ر على حده و إ ل ى كل نهي على حده هناك امور تطلق على على انها قواعد حامه لكن يبقى أ ن النظر فيها إ ل ى كل ق ض ي ة ا ق ض ي ة بعينها كل ق ض ي ة ينظر إ ل ي ه ا بخصوصها ا ل إ ش ك ا ل ا ل إ ش ك ا ل من النفوس تشرب إ ل ى التغيير ترتاح إ ل ى التغيير وكان الناس على مذهب وسمعوا كلامه ومازال يردت ا ل آ ن ان بعض من يفتي ع ا م خاص ويقدم من عامه منتحر كان لا شيء ويدخل قبيل اذان المغرب خمس دقائق ويركع ر كثير قد يقول قائل اذن لا أ ط و ف بعد صلاه الصبغه لا بد يقول طفيا لكن أ خ ر الصلاه ما لها و ق ت م ح د ه يسلمون ب ي لكن م س أ ل ة استرواح م س أ ل ة مساله ا س ت ر و ا ء بعضهم يسميه استحسان ت ش ت ر ج ع ل ك في هذه ا ل م س أ ل ة ل أ ن ه ا ا د ل ة ما تزال م ت ك ا ف ئ ة هؤلاء لهم مرجح هؤلاء لهم مرجح نعم لكن بعضهم يقول لا تدخل المسجد عند الظاهريه يقولون مع ان النهي منسوخ عندهم لا أ د ر ي هل قالوا به ص ر ا ح ة أ و من لازم مذهبهم او من لازم المذهب أ ن ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا دخل المسجد ي ل ت ج ع سلمان جلس وله ا كانهم من لازم ا ل م ذ ه ب و إ ل ا مر بنا انهم يقولون بالنسخ ن س خ ا ل ن ه ي حديث الطواف بيد ا ل ص ل ا ة تعرف انه ضعيف الطواف ليس بالصلاه يعني كانوا يمنع من الطواف ل أ ن ه يؤدي إ ل ى صلاته اذا جاء في حديث جابر ما كنا نطور بعد الصبح ولا بعد الاصحاق الجمهور على ن ه م ك ر ه حال فيهم حر تواطؤ على ت س م ي ة ا ل و ق ا ت كراها لكن ا ل أ ص ل في النهي ا ل أ ص ل في النهي التحريم ل س ي م ا تحري طلوع الشمس والغربه الذي جاءت النصوص فيه اكل سم س ن نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء واغفر للحاضرين يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الجنائز باب غسل الميت حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن ابيه أ ن رسول الله أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسل في قميص وحدثني عن مالك عن أ ي و ب بن أ ب ي ت م ي م ة السختيالي عن محمد بن سيرين عن أ م ع ط ي ة ا ل أ ن ص ا ر ي ة رضي الله تعالى عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أ و خمسا أ و أ ك ث ر من ذلك ر أ ي ت ن ذلك بماء و س د واجعلن في ا ل آ خ ر ة كافورا أ و شيئا من كافور ف إ ذ ا فرغتن فاذنني قالت فلما فرغنا ا ذ ن ا ف أ ع ط ا ن ا حقوه فقال أ ش ع ر ن ه ا إ ي ا ه ا تعني بحقوه إ ز ا ر ه وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أ ب ي بكر رضي الله عنه أ ن أ س م ا ء بنت عميس رضي الله تعالى عنها غسلت أ ب ا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حين توفي ثم خرجت فسالت من حضرها من المهاجرين فقالت إ ن ي ص ا ئ م ة وان هذا يوم ٌ شديد ُ البر فهل علي من غسل ٍُُ فقالوا لا وحدثني َ عن مالك إن انه سمع اهل العلم يقولون اذا ماتت المراه وليس معها نساء ٌ يغسلنها ولا من ذوي المحرم ولا من ذوي المحرم احد يلي ذلك منها ولا زوج يلي ذلك منها يممت فمسح بوجهها وكفيها من الصعيد قال مالك رحمه الله إ ذ ا هلك الرجل وليس معه أ ح د إ ل ا نساء يممنه أ ي ض ا قال مالك رحمه الله وليس لغسل الميت عندنا شيء موصوف وليس لذلك ص ف ة م ع ل و م ة ولكن يغسل فيطهر الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا مالك الله تعالى كتاب جنائز جنازة لله صلى وسلم على ورسوله على آله يقول محمد وصحبه أجمعين رحمه جمع عبده رب وبرك أ و ج ن ا ز ة بالفتح و الكسر و يقول ابن ق ت ي ب ة الكسر أ ف ص ح و يقال بالكسر للنعش و هو السرير الذي يحمل عليه الميت و بالفتح للميت نفسه بالكسر للنعش و بالفتح للميت و هذا جار على ما ذكروه من أ ن ا ل أ ع ل ى ل ل أ ع ل ى و ا ل أ س ف ل ل ل أ س ف ل ج ن ا ز ة بالكسر للنعش ل أ ن ه هو ا ل أ س ف ل و ج ن ا ز ة بالفتح للميت ل أ ن ه هو ا ل أ ع ل ى يعني مثل ما قالوا في د ج ا ج ة و د ج ا ج ة بالفتح الذكر و بالكسر ا ل أ ن ث ى و المايح و الماتح الماتح الذي في أ ع ل ى البئر و المايح الذي في أ س ف ل البئر المقصود أ ن ه م يذكرون ل هذا نظائر و أ م ث ل ه وهذا منها يقول باب غسل الميت حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أ ب ي طالب جعفر هو الصادق و أ ب و ه محمد هو الباقل و جده علي بن الحسين زين العابدين و الحسين صبت رسول الله صلى الله عليه و سلم و أ ب و ه علي ب ن عبيطان رضي الله عنه جميل عن جعفر بن محمد عن أبيه ان جافر ابن م ح م د ع ن أ ب ي ه أ ن ر س و ل الله صلى الله عليه وسلم غ س ل في قميص هذا ا ل حديث مرسل س ل ر و ا ت ه ومتى الله في روايه سعيد ب ن حفير ف و ص ل ا ع ن ع ا ئ ش ة غ س ل ا ل ن ب ي عليه ا ل ص ل ا ة وسلا ا ل م في قميص ان ي غ س ل غير كفن نعم هذه م س أ ل ة أ خ ر ى يعني هل يغسل مجردا ً أ و عليه القميص في هذا الخبر يقول غسل في قميص يقول بن عبد البر في الاستذكار ا ل س ن ة المجتمع عليها تحريم النظر إ ل ى عوره ة السنة الحي والميت السنة المجتمع ل ي ع الحي تحريم ا ن ظ ر عورة إلى ل ا والميت و ح ر م ة المؤمن ميتا ً كحرمته حيا ً و لا يجوز ل أ ح د ان يغسل ميتا الا و عليه ما يستره الا و عليه ما يستره فان غسل في قميص فحسن و ستره كله حسن أ و كله بعد عراء ثالث الان التوكيد ل أ ي شيء للضمير المضاف اليه نعم و ستره كله حسن و أ ق ل ما يلزم من الستر له ستر ا ل ع و ر ة هذا ب ا ل ن س ب ة لمن بلغ سبع ف أ ك ث ر أ م ا ما دون السبع ف أ ه ل العلم يرون أ ن ه لا ع و ر ة له نعم لا ع و ر ة له ممن دون السبع ويغسله النساء و إ ن كان ذكرا أ و الذكور و إ ن كان أ ن ث ى هذا عندهم يقول الباجي إ ن صح هذا يعني حديث الصادق عن أ ب ي ه عن ع ا ئ ش ة يقول إ ن صح هذا فيحتمل أ ن يكون ذلك خاصا له خاصا بالنبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام يعني فغيره يجرد هذا كلام الباجر و قد روي عن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها أ ن ه ا قالت لما أ ر ا د و ا غسل النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام فقالوا والله ما ندري أ ن ن ج ر د رسول الله صلى الله عليه و سلم من ثيابه كما نجرد موتانا و ندل على أ ن ه م يجردون الموتى والله ما ندري أ ن ن ج ر د رسول الله صلى الله عليه و سلم كما نجرد موتانا أ و نغسله عليه ثيابه فلما اختلفوا أ ل ق ى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إ ل ا و ذقنه على صدره ثم كلمهم مكلمهم من ناحيه البيت لا يدرون منه يغسل و ا رسول الله صلى الله عليه و سلم يعني في ثيابه فقاموا إ ل ى رسول الله صلى الله عليه و سلم فغسلوه عليه قميص يصبون فوق القميص و يدلكون دون القميص بايديهم هذا تفرد به محمد بن اسحاق و محمد بن إ س ح ا ق الكلام فيه ل أ ه ل العلم طويل كلام هل يحتمل تفرده و لا يحتمل هذا من ا ل س ي ر ة و من ا ل أ ح ك ا م يعني في ا ل أ ح ك ا م لا يحتمل تفرده نعم و في السير امام عند اهل العلم امام في السير لكن هل هذا الخبر يدخل في ا ل س ي ر ة أ و في ا ل أ ح ك ا م يعني لما يقول ا ل ع ل م أ ن ه م ت س ا ه ل و ن في أ ح ا د ي ث المغازي والسير والتفسير والفضائل وغيرها هل ي ق ص د بذلك السيره التي هي مجرد أ خ ب ا ر أ و عموم ما يتعلق ب ا ل س ي ر ة ولا تضمنت ح ك م شرعيا لكن هذا حكم شرعي يتضمن حكم شرعي يعني لما يتكلمون على غ ز و ة من الغزوات غ ز و ة حنين ويتكلمون على أ ح ك ا م المغانم ضمن ا ل غ ز و ة نعم هل نقول إن هذا يشترط لهم ا يشترط لرواه ا ل أ ح ك ا م أ و نقول هذا بالداخل السير و نتساهل في قبوله نعم مثل الحديث الذي م ع ا ه يعني هذا ا ل أ ص ل فيه أ ن ه خبر عن و ف ا ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و ما حصل لكنه تضمن حكما من ا ل أ ح ك ا م إ ل ا إ ذ ا تساهلوا في أ ح ا د ي ث السير فهل معناهم انهم يتساهلون بجميع ما يروى في كتب ا ل س ي ر ة ولا تضمنت احكام أ و أ ن ه مقصور على مجرد الاخبار تقبل ا ل أ خ ب ا ر التي لا تضمن أ ح ك ا م ولو لم ش ت ر ط فيها رجال ا ل أ ح ك ا م ويبقى أ ن ما تضمن حكما شرعيا و ط ل ب ه ا رجال ا ل أ ح ك ا م يعني خصائص النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام على أ س ا س أ ن ه ا مجرد أ خ ب ا ر ع ا ر ي ة عن ا ل أ ح ك ا م مسألة مهمة الأخبار هذه ترى هي لأن بعضهم يطلق التساهل في أ ح ا د ي ث السيره والمغازي أ خ ب ا ر ا ل س ي ر ة يتساهلون فيها ومنهم من يشدد فيطبق عليها قواعد أ ه ل الحديث و إ ن كانت مجرد أ خ ب ا ر ولذا تجدون من يصنف في صحيح ا ل س ي ر ة ي أ ت ي ب أ خ ب ا ر غير م ت ر ا ف ق فيه ا حلقات م ف ق و د ة نعم نعم ل أ ن ه يقتصر على الصحيح ثم بينهما ح ل ق ة لا تنطبق عليه قواعد المحدثين يحذفها وبعض الناس يشدد فيها نعم مجرد أ خ ب ا ر الحمد لله فيها سعه ا ة ف ي ا ساعة نعم ا ل أ خ ب ا ر التي تتضمن القدح في أ ح د لا بد من التثبت فيها لا ب د من ا ل تقبلن ث ب ت ت فيها لا من التوارخ كلما جمع الرواه وخط كل بنان ي هذه تثبت فيها ل أ ن ه م يذمون ويمدحون تعرف المؤرخون ه ذ د ي د ن ه م فلا بد من التثبت في مثل هذا ا ل أ خ ب ا ر التي تساق للاعتبار و ل ل ت س ل ي ة وما اشبه ذلك ولا تتضمن حكم شرعي عامه اهل العلم يتسامحون فيها لكن إ ذ ا تضمنت حكم شرعي حلال وحرام وواجب هذا لا بد من أ ن تطبق عليه القواعد كيف نفرق بين ا ل ح ك ا م والسير وعلى هذا نقول في هذا هل ذ ا ا خ ب ر ا ل معنى هذا أ ن ه م كانوا يجردون موتاهم فيغسل الميت متجردا ا ل آ ن لو أ ت ي ن ا بميت مغسله ا م ا ت ه م انزعه ثيابه جئت ب أ ب ي ك أ و ب أ م ك أ و ب أ خ ت ك أ و بزوجتك شاور ث ي ا ب على بناء اعتمادا على هذا الخبر أ ن ه م كانوا يجردون موتاهم نعم, نعم. أنت قد ترضاها م س أ ل ة نظريه ة ل ك صوره مساله ع م ل ي ة قلت هذا أ ب ي و أ ر ي د أ ن أ ش ا ر ك في ق س ل ه ابي ودخلت له شيء من ثيابه وما ل ا ش الا لكن هنا كما نجرد موتانا يا أ خ ي انجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابي كما نجرد موتانا اذا أ ط ل ق التجريد معروفه الشيء ر سابق نقل الاتفاق ا ل س ن ة المجتمع عليها في كلام ابن عبد البر الاتفاق ت ف ا ا ق موجود نعم الاتفاق موجود لكن هذا الاتفاق نعم يقدح في الحديث الذي ذكره ل يسحق لكن لحال م س أ ل ه ا ل ع و ر ة لا يجوز النظر إ ل ي ه ا لا حي ولا ميت لكن الكلام في مفهوم التجريد هنا إ ذ ا اتفقنا على أ ن ه لا يجوز النظر إ ل ى ع و ر ة الحي ولا الميت نعم فلا بد من حمل التجريد في هذا الخبر انصح على أ ن ه تجريد جزئي وليس بتجريد كلي يعني د ينزع القميص الذي يستر كامل البدن ويبقى ما يستر ا ل ع و ر ة التي لا يجوز النظر إ ل ي ه ا ولذا السنه عند مالك و أ ب ي حنيفه ان يجرد الميت ولا يغسل في قميصه وقال ل م ا م ش ا ف ي غ س ل في قميصه يغسل هل مراد ابي حنيفه ومالك أ ن ه م ج ر د و ن تجديد كامل مع ما نقل ابن عبد البر من الاتفاق على أ ن ه لا يجوز النظر إ ل ى ع و ر ة الميت كالحي لا يظن بهم هذا وحدثني عن مالك عن أ ي و ب بن أ ب ي ت م ي م ة السختياني عن محمد بن سيرين عن أ م ع ط ي ة ا ل أ ن ص ا ر ي ة ا ل م س ي ب ة بالتصغير ويقال ن س ي ب ة بالفتح بنت كعب ويقال بنت الحارث ا ل أ ن ص ا ر ي ة قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته, الله الله حين توفيت ابنته المشهور أ ن ه ا زينب كما في صحيح مسلم هذا هو المعروف أ ن ه ا زينب في صحيح مسلم زوجه ابي العاص زوج ابي العاص بن الربيع وهي أ ك ب ر بنات النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وكانت وفاتها في أ و ل س ن ة ثمان في سنن ابن ماجه عن أ ي و ب عن ابن سيرين بهذا الاسناد عن أ م ع ط ي ة قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته أ م كلثوم فقال الحديث بلفظه الا ان سميت في ابن ماجه ام كلثوم وسميت في مسلم زينب والحديث على حديث ابن م ا ج على شرط ا ل ش ي خ على شرط الشيخين فهل نقول أ ن مافي الصحيح أ ص ح والبنت زينب أ و نقول أ ن عطيه حضرت غسل البنتين وقد عرفت ب ت ق س ي ل ا ل أ م و ا ت من النساء وسند ابن ماجه صحيح على شرط ا ل ش ي خ ي ولا داعي لنوهم ا ل ر و ا ة و ا ل إ س ن ا د ا ل ص ح ي ح أ و نقول أ ن ما في سند ابن ماجه وهم وما ا ل ص ح ح ي في صحيح مسلم لا سيما هو أ ن اللفظ يوحي ب أ ن ا ل ق ص ة و ا ح د ة يعني ما في ه ادنى ا خ ت ل ا ف يشم منه أ ن ا ل ق ص ة و ا ح د ة على كل حال ك و ن ح ض ر ت غسل البنتين قيل به قال به بعض اهل العلم ص ي ا ن ة ل ل ر و ا ة الثقات من الوهم وليس ببعيد لكن كون القصتين بلفظ واحد نعم يدل على أ ن هناك شيء من البعد بعضهم يقول النهار قيم لا زينب ولا أ م كلثوم لكن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام حضر موته وفاه رقيه نعم كيف في غ ز و ة بدر لم يحضرها عليه الصلاه والسلام حين توفيت ابنته فقال اغسلنها ا ا ل أ م ر دليل من قال بوجوب تغسيل الميت اغسلنها ا ونقل النووي ا ل إ ج م ا ع على أ ن غسل الميت فرض ك ف ا ي ة نقل الإجماع النووي على أ ن تغسير الميت فرض ك ف ا ي ة لكنه ذهول ذهول شديد ف إ ن ا ل ق ل ا ف مشهور عند ا ل م ا ل ك ي ة حتى أ ن القرطبي منهم ذكر أ ن ه س ن ة نعم الجمهور على أ ن ه فرض ك ف ا ي ة على أ ن ه فرض ك ف ا ي ة ليس بفرض عين معنى أ ن كل ا ل أ م ة تشترك في تغسير كل ميت لا هو فرض واجب اغسلنها ا ا ل أ م ر ب ي ثابت لكنه لا على العيان إ ن م ا على ا ل ك ف ا ي ة و أ ن ه رحمه الله تعالى متساهل كما هو معروف في نقل ا ل إ ج م ا ع نقل الاجماع في مسائل الخلاف فيها مشهور لا لا صاحب المفهم ش ي خ أ ب و العباس اغسلنها ا ثلاثا أ و خمسا أ و خمسا أ و هذه للتخيير أ و للترتيب نعم اغسلنها ث ل ا ث ة أ و خ م س ة أ و أ ك ث ر يعني سبعه ان ر أ ي ت ن ذلك يعني هل هذا مرد ل... مرده إ ل ى الاختيار والتشهد أ و ا ل ح ا ج ة إ ذ ا ليس للتخيير إ ذ ا ليس للتخيير إ ن م ا هو للترتيب اغسلنها ث ل ا ث ة إ ن كفت الثلاث بها ونعمد أ و خمسا إ ن لم تكفي إن كفت او ل خ م س بها ن م أو سبعا إ ن لم تكفي الثلاث فهو للترتيب لا يزايد د ز يقطع على و ت ر نعم بدليل أ ن ه ما, ما ذكر أ ر ب ع ا ما ذكر ا ل أ ر ب ع ه ان ر أ ي ت ن ذلك يعني إ ن ر أ ي ت ن ا ل ح ا ج ة د ا ع ي ة إ ل ى ذلك وليس مرد ذلك الى التشهد ولا خ ت ي ا ر قال ابن عبد البر لا أ ع ل م أ ح د ا قال ب م ج ا و ز ة السبع لا أ ع ل م أ ح د ا قال ب م ج ا و ز ة السبع يعني ولو لم تكفي السبع ولو لم ينظر الميت بالسبع لا يزال عليها ان ر أ ي ت ن ا ذلك بماء و سدر السدر ج م ع ه س د ر وهو شجر ا ل نبق واجعلن ا في ا ل آ خ ر ة كافورا وهو نبت معروف طيب الريح كافورا أ و شيئا من كافور أ و هذه شك ا ج ع ل ن ا في ا ل آ خ ر ة كافورا أ و شيئا من كافور لتطيب ا ل ر ا ئ ح ة تصليب ا ل ب ش ر ة و طرد الهوام كما يقول أ ه ل العلم ولذا قال اجعلنا في ا ل آ خ ر ة ك ا ف و ر ل أ ن ه لو كان في ا ل أ و ل ى لذهب ب ب ق ي ة الغسلات على كل حال كافور ا م س ت ه ز ي كافورا اجعلنا نكره في سياق ا ل أ م ر ماذا تقتضي ا ل ن ك ر في سياق ا ل أ م ر النكره ذ ه تصدق ب أ ي جزء منه فالكافور في بهذا السياق أ و شيء من الكافور لا فرق بينهم ا ذ ا أ و هذه للشك ف إ ذ ا فرغتن يعني من غسلها فاذنني أ ع ل م ن ي قال فلما فرغنا آ ذ ن ا ه أ ع ل م ن ا ه ف أ ع ط ا ن ا حقوه حقوه بفتح الحاء بفتح الحاء وكسرها لغته ذيل و ا ل أ ص ل في ا ل ح ق معقد ا ل إ ز ا ر من البدن الموضع الذي يعقد فيه ا ل إ ز ا ر من البدن ويطلق هنا ويراد بها به ا ل إ ز ا ر ا ل إ ز ا ر نفسه ف أ ع ط ا ن ا حقوه فقال أ ش ع ر ن ه ا إ ي ا ه يعني اجعلنه شعارا والشعار الذي يقابل الدثار الشعار الذي يلي شعر البدن م ب ا ش ر ة فهو الذي يباشر الجسد من فضائل ا ل أ ن ص ا ر النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال ا ل أ ن ص ا ر شعار يعني هم الذين يلون شعري و جندي يعني هم أ ق ر ب الناس إ ل ي أ ش ع ر ن ه ا إ ي ا ه تعني بحقوه إ ز ا ر ه نقول هل يؤخذ من إ ع ط ا ء النبي صلى الله عليه و سلم حقوه ل أ م ع ط ي ة لاشعاره ابنته جواز التبرك ب أ ث ا ر الصالحين كما ذكر الزرقان ي اذ ذكره جل الشراح ذكره جل ا ل شراح لكنه خاص بمن جعل الله فيه ا ل ب ر ك ة وهو النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام أ م ا غيره فلا و لذا لا يعرف عن خيار هذه ا ل أ م ة م ن ه م فعلوه لا أ ب و بكر و لا عمر و لا ب ن عمر و لا أ ح د ما فعلوا هذا ف دل على ا ل خ ص و ص ي ة خاص بمن جعل الله فيه ا ل ب ر ك ة و هو النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام